「どうもありがと 「なぜなら」 ي ل ه ا ل د ك و ر م ح م ا يصوركم الذي ي ص و ر ك م في ا ل أ ر ن ا كيف ي ش ا ء ل ا إ ل ه هو إلا ل ا ع ز ز ي ا ل ح ك ي م هو الاسلاميه ذ ي أ عليك في م و س و ب ه به النابلسي ب ت للعلوم الاسلاميه ت و 「なんでだろうね?」 انك ان عم تموها